أن رحمته غلبت غضبة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حكمة منه وعدنا وخص بالهداية والتوفيق من شاء رحمة ومنة وفضلا فهذا عدله وحكمته وهو الحكيم العليم وذلك فضله ورحمته يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأشهد أن محمداً عبدوه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله تعالى بالإيمان مناديا وإلى الجنة داعيا وللخلائق هاديا وبالمعروف آمراً وعن المنكر ناهيا اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد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 من الحكم الثالث من الأحكام التكلفية ألا وهو الاستحباب والليلة بمشيئة الله تعالى نشرع في دراسة الحكم الرابع وهو الكراهة والكراهة أو هذا الحكم فيه عدة مسائل المسألة الأولى في تعريف الكراهه المكروه في اللغة هو المبغض المكروه في اللغه هو المبغض تقول كرهت الشيء أي ابغضته وقال بعضهم المكروه في اللغة هو ما تنفر منه النفس وتعافه وقال بعضهم المكروه هو ما تنفر منه النفس وتعافه فتقول مثلا أكره الطعام الفلانية ليس معناه أنك تبغض ولكن معناه أن نفسك تنفر منه وتعافه فالمكروه في اللغة يحتمل معنين؟ معنى البغض ومعنى أن تنثر النفس منه هذا هو المعنى في اللغة والمكروه في اصطلاح الشرع ينقسم إلى أربعة أقسام المكروه عند أهل الشرع ينقسم إلى أربعة أقسام الكراهة الكونية هذا هو القسم الأول القسم الثاني الكراهة الشرعية القسم الثالث الكراهة الجبلية القسم الرابع والأخير الكراهة للصلاحية فالمكروه ينقسم عند أهل الشرع إلى أربعة أقسم أما الكراهة الكونية فهي الأمر الذي يكره الله عز وجل وجوده وبناء عليه لا يوجد نعم الكراهة الكونية أمر قدر الله عز وجل أن يوجد وإن كان مأمورا به شرعا قال الله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين كره الله انبعاثهم أرحمك الله هم في الأصل مأمرون بالخروج مع المؤمنين للجهاد فهم أمرون أن ينبعثوا مع المؤمنين ليجاهدوا أعداء الله لكن الله عز وجل الذي أمرهم بذلك قدر عليهم أن لا يخرجوا لعلمه بأنهم لو خرجوا ما زادوكم إلا خبالا فعبر الله عز وجل بلفظة الكراهة والمراد, والمراد الكراهة الكونية التي لا بد أن تقع القسم الثاني وهو الكراهة الشرعية وهي تعمي في اصطلاح الشرع في لفظ الشارع تعني التحرين وذكرنا له مثالا قبل ذلك قال الله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وفي القراءة الأخرى كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها يعني كان سيئة محرما عند الله تعالى ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكريها لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال فإن قلت هذا الحديث فيه أنه حرم وكره فهل معنى هذا أن الكراهة في هذا الحديث تعني أن من فعل ذلك لم يعاقب الجواب لا بل من فعل أي من أكثر من السؤال ومن أضاع المال ومن وقع في القيل والقال وقع في محرم فلما عبر النبي بالكراهة لأن المحرمات الثلاثة المتأخرات أقل في درجة التحريم من المحرمات التي ذكرت في أول الأمر مفهوم الله فعقوق الأمهات أكبر من إضاعة المال لكن إضاعة المال محرم لكن عقوق الأمهات أشد تحريما من إضاعة المال وكلا هما محرم لذلك عبر في الأول بلغة التحريم وعبر في الثاني بلغة الكراهة لكن الكراهة في اصطلاح أو في لغة الشارع سبحانه وتعالى وفي لغة النبي صلى الله عليه وسلم تعني التحريم هذا هو القسم الثانباء في كراها كونية في كراها شرعية هناك كراها جبلية كراها جبلية وهي التي عبرنا عنها في أول الكلام بالشيء الذي ينفر منه الطبع أو بالشيء الذي تبغضه نفسك منه قول الله عليه أو قول انس او قول الصحابي لاذكره من لعله انس قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم او ما عاد النبي صلى الله عليه واله وسلم طعاما قط ان اشتهاه اكله وان كرهه طبخه هل معنى كرهه اي حرمه وانما معناها نفرت منه نفسه يبقى هذه كراهة جبلية ومنه كره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوحشيه بعدما أسلم فإن وحشي ابن حرب الذي قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما وحشي وحمزة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت قتلت وحشي أنت قتلت حمزة فقال له وحشي نعم فقال أخبرني كيف قتلته فقص عليه قصة قتله فقال هل تستطيع أن تغيب وجهك عني فلا أراك حتى أموت ففعل فلما كان يوم مسيلمة الكذاب قال أقتل مسيلمة كما قتلت حمزة فأكون قد قتلت خير الناس وقتلت شر الناس وأسلم وحسن إسلامه هل يضره هذه الكراهة عند الله تعالى؟ لا لأن كراهة النبي له لم تكن كراهة شرعية وإنما كانت كراهة جبلية مفهومة كده ولا فطرية مفهومة؟ نعم. لا ده ده هنجي بقى ده جايل له كده ولا ايه في بقى القسم الاخير اللي هو الكراهه الاصطلاحيه يعني الكراهه في اصطلاح الاصوليين الكراهه في اصطلاح الاصوليين وهي ما عرفه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله الحكم الرابع الكراها وهي مقابل لاستحباب فهي طلب الترك لا على سبيل الحتم والإلزام ونبين أن هذا التعريف جامع مانع فنقول قوله طلب أخرج المباح لأن المباح لا طلب فيه بل هو تخيير قوله طلب الترك أخرج الواجب والمستحب لأن كل منهما طلبوا فعل قوله لا على سبيل الحتم والإلزام أخرج المحرم لأن المحرم طلب ترك على سبيل الحتم والإلزام هذه هي المسألة الأولى المسألة الثانية حكم المكروه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن علامات حفظه رحمه الله تعالى صح عشان الواحد ومن علامات الكراهه أن يضع الشرع ثوابا للترك ولا يضع ايقابا على الفعل فحكم المكروه أنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله والأولى أن نقول حكم المكروه هو أن يثاب فاعله ولا تاركه يثاب أن يثاب تاركه امتثالا ويستحق فا ولا يستحق فاعله العقاب ولا يعاقب فاعله نعم فيبقى الحكم الأولى أن احنا نزود مع كلمة الترك الترك امتثالا لأنه من ترك لأننا ذكرنا قبل ذلك في أقسام ترك المحرم أن من تركه لأنه لا يعرفه ليس له ثواب وليس عليه عقاب ومن ترك المحرم مع أنه ترك ومن ترك المحرم ونوى أن يفعله مية جازمة عوقب بنيته ومن ترك المحرم مع السعي التام في تحصيل أسبابه لكن حيل بينه وبين ما يشتهي فذلك أيضا معاقب عقاب الذي فعل المحرم تماما بتمام فليس الترك أو فليس مجرد الترك يثاب عليه المرء إلا أن يكون امتثالا لامر الله تعالى نعم ده, ده احنا شرحنا الكلام ده بقى في المحابطة هنا هينفع دلوقتي ده نعم نعم ما احنا قلنا هنتكلم على المكروه في الاصلاح يا مولانا قلنا الكراهه الشرعيه دي معناها المحرم وقلنا المحرم يعاقب فاعله واخد بالك معايا فده دي مساله ثانيه نتكلم على قلنا المكروه في الاصلاح الاصوليين وبعد قلت حكمه واخد بالك معايا لكن المكروه بقى اللي هو الجبلي والمكروه الشرعي والمكروه الكوني كله له احكامه ده مش تبعنا احنا نحن نتكلم على بتاع الأصليين نحن هنا في معذرة إيه؟ أصول الفقه ضرب المؤلف رحمه الله لحكم الكراهة مثلا فقال كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ترك تحقق له ثوان له بيت في الجنة يبقى ترك, ترك المراء أثيب على الترك وإن كان محقا هل وضع الشرع عقابا على الفعل يعني بمعنى هل قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا ومن لم يترك المراء فهو في النار ما قال هذا لو زاد هذه اللفظة ومن لم يترك المراء فهو في النار لكان المراء محرما فلما اقتصر على ذكر ثواب على الترك ولم يضع عقابا على الفعل دل ذلك على أن المراء مكروه نعم لا ده مسألة طويلة دي. بلاش خلينا في النار المسألة الثالثة المسألة الثالثة تفضل شيئا أنت بخليها لأخر المحاضرة خليها لك محاضرة وسأجيبك إن شاء الله المسألة الثالثة إطلاقات نعم نعم المسألة الثالثة عنوانها كده يعني إطلاقات المكروه عند أهل العين احنا قلنا خد بالك أنا ماشي بالترتيب عايزك تركز معايا أنا قلت في الأول الكراها معناها في اللغة إيه؟ قلت أنها تحتمل معنايا إما ما تنفر منه النفس وإما, وإما المبغض واخد بالك معايا نزلت للكراها في الشرع فقلت أنه هي كراها كونية وكراها شرعية وكراها جبلية وكراها الصلاحية الكراها الصلاحية دي في اصطلاح من؟ الأصليين تعالى بقى للكراها في اصطلاح العلماء غير الأصليين اللي هو قال وكثيرا ما يطلق العلماء المكروه إيبا ده إطلاق المكروه على حاجة تاني غير الآيه؟ غير المكروه في الصلاح الآيه؟ الأصليين عندي الإطلاق الأول أنا عندي ثلاث إطلاقات ثلاث أو ثلاثة إطلاقات الإطلاق الأول قال وكثيرا ما يطلق العلماء المكروهة على ما وقعت الشبهة في تحريمه أو إباحته خد بالك يقول فإذا استشكل العالم ذلك عبر عنه بالكراهة بمعنى العالم يدرس مسألة ما فلم يستطع أن يحدد هل هذا الأمر محرم أو مباح استشكل استشكل عليه الأمر فمرة يجد أن الأدلة تدل على التحريم وينظر مرة أخرى فيرى أن الأدلة تدل على الإباحة يبقى استشكال هل هو محرم أو مباح فإذا بقي هذا الاستشكال معه يقول الحكم في هذه المسألة أنها مكروهة واخد بالك هل معنى مكروهة هنا أنها أن من فعلها أن من تركها يثاب ومن فعلها لا يستحق العقاب لا لا يعني العالم بذلك الكراهة في اصطلاح الأصليين وإنما يعني أنه استشكل عليه الأمر فلم يستطع أن يقول حرام ولم يستطع أن يقول مباح فقال لك مكروه عشان كده ده مهم في إيه إنه أنت بتقرأ في كتب الفقه الأديمة لما تقرأ كلمة مكروه تتوقف ما تقولش مكروه ممرر عدي يبقى هي يثاب تاركه ولا يعقب فاعله ما تقولش كده كده خطأ لا لابد أن تحقق مراد المؤلف أو مراد القائل بكلمة مكروه لأن في اصطلاح العلماء غير الأصليين يعنون بكلمة مكروه غير ما يعنيه الأصليون مفهومة دي طيب. هم أخذوا الكلام ده منين يعني ليه لما يستشكل أمر هو حرام ولا مباح يقول مكروه قال المؤلف فإذا استشكل العالم ذلك عبر عنه بالكراهة أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلل بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات هو أصلا أنا هسأل سؤال سؤال ذاكي شوية هو إلي بين في الأحكام التكلفية عندي المباح في النص وفي الطرف الأول الواجب وفي الطرف الآخر الحرام وانت ماشي من المباح للواجب بتقابل إيه في النص؟ الاستحباب صح أو لا؟ وانت ماشي من المباح للحرام بتقابل إيه في النص؟ المكروه فيبقى المكروه بين, بين المباح والمحرم هو اللي في النص فهو قال لك بقى يبقى أنا أقول على كل أمر اشتبه علي هل هو مباح أو حرام أقول علي مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما اللي بنده وبنده قال لك المكروه يبقى أنا أقول علي مكروه واخد بالك فهمه واخدها ازاي تفضل يا شيخ أيوة في النهاية هي بس هو يعبر عما عم في نفسه ان هو الأمر مشتبه عليه مستشكل عليه فعشان كده قال لي إيه المكروه وأخذ بالك معايا ده كده الإطلاق الإيه؟ الأول صدى لشيخ بعض الفقهاء مش كل الفقهاء وأخذ بالك معايا لأن في بعض الفقهاء بيلتزم لا سيما المتأخرين من الفقهاء أنا بكلم على المتقدمين من أهل العلم لكن المتأخرين مثلا زي أصحاب المتون من أول ما بدأت من بدأ من أول ما تصنيف المتون في الأمة المتون المختصرة التزم غالب الماتنين أو غالب مؤلف المتون اصطلاح اصطلاحات الأصوليين لكن في القدماء ما كانش لسه علم الأصول برز البروز الكامل فكان كل واحد دي اصطلاح في ذهن زي ما اسألت الايه؟ اصطلاحات المحدثين ممكن لما يقول ثقة او لما مثلا ترك البخاري غير ترك ابن ابي حاتم لما يقول البخاري متروك غير لما يقول ده متروك واخد بالك كله فن ولا غص اطلاحه او كل علم ولا غص اطلاحه معناه عند اهله وشرحه يضرب لاستقراء أو بنص صاحبه او عالم مختص وربما تعددت معاني الاصطلاح عند اهل الشان يعني وربما تعددت معنى الاصلاح الواحد عند اهلي الشأن الواحد مفهوم نعم 10 مرات كده ما هو ده اللي بنقوله تمام تعالى بقى للاطلاق الثاني الاطلاق الثاني قال وقد يطلقون المكروها ايضا على ترك الاولى خد بالك أي تركوا ما فعله راجح وإن لم يكن منهياً عنه قال كالصلاة بغير أذان ولا إقامة يعني يقول لك الصلاة مكروهة بغير أذان الصلاة بغير الأذان والإقامة مكروهة يقول كده وأخذ بالك معايا طيب أنا هسأل سؤال نأخذ من هذا ان من ترك المستحبة وقع في المكروه هل الكلام ده صح؟ الإطلاق ده كده فيه بعض النظر تعال نرجع لتأسواب بتاعتنا تاني يا شيخ الله يهديه كيف؟ لا ده لا يجوز أبدا عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول احنا نرجع لتأسواب المباح في النصف وانت ماشي رايح للواجب بتقابل ايه؟ المستحب وانت ماشي رايح للحرام طيب لو انت تركت المستحب تنط المباح وتروح للمكروه ولا تعدي على المباح الأول آه طب تعالى بقى وضح لك المسألة دلوقتي قال الله تعالى يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمُهُ إبقى أكمل شيء إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول اللهم صلي على محمد وسلم تسليما تبتعلى كده هل في كل المواضع في الشرع إذا صلى إذا صلى المصلي على النبي يلزم منه ان يسلم عليه لا تعال في صلاه الجلاس الاولى الفاتحه التكبيره هل الصلاه فيها سلام على النبي يبقى قال لك لانه لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في, في المكروه فعشان كده لما انا اقول بقى إطلاق الكراهه على ترك الاولى فيه بعض النظر وانما الاولى ان انا اقول ترك مستحبا ما اقولش وقع في مكروه مفهومه كده ايوه ما هو الاولى مستحب ما هو الواجب ما لك انا اتفضل نعم لا أنا أقول لحضرتك المسألة دي أصلا فيها خلاف الذي يرى وجوب التشهد الأوسط يوجب أن يسجد للسام مذهب الشفعي أنه مستحق وبناء عليه يكون من تركه يستحب له أن يسجد للسام لو أنت شايف أولا أنه محرم هتقول تركه متعمدا حرام لو أنت شايف أنه واجب يلزم من ترك الواجب الوقوع في المحرم ليه لأن القاعدة في الواجب أنه يثاب فعله ويعاقب تاركه فلو أنت تركت فعلت محرما لكن تعال للايه للمستحب يثاب فعله ولا يعاقب تاركه لو أنت ما فعلتش لا تثاب هل معنى لا تساب انك فعلت مكروه لا المثال اللي ضرب لا المثال بقى اللي ضربه ده اصلا مثال المثال اللي هو ضربه اصلا في الأذان والاقامه الاقامه بعض اهل العلم يقول بالوجوب الاقامه بيقول بالوجوب فممكن انا هنا اعبر بالكراهه ليه لان البعض يقول بالوجوب والبعض يقول بالاستحباب يبقى من التعبير بالاطلاق الاول ان انا عندي هل هي واجبه ولا مستحبه فانا كده وقع في ما فيه شبهه ايجاب وفي ما فيه شبهه اباحه فاقول ساعتها تركها مكروه فاهمني ولا ايه ده الاطلاق الاول لكن ان انا اقول ترك الاولى مطلقا اصل الاولى ده ممكن يبقى واجبه وممكن يبقى واخد بالك معايا فان انا لو قلت الطرق الاولى مطلقاً مكروه لا هذا فيه بعض النظر وان كان هو الراجل بيتكلم عن وقوعها في كتب اهل العلم او ان مطلوبة مطلوبة ومطلوبة ومطلوبة. في في أولوية أولوية. ما هو انا اقول لحضرتك العاده لو انت دلوقتي في بعض التناقض بمعنى انا ازاي بقول ترك الاولى مطلوب بغض النظر هو مطلوب طلب جازب ولا طلب غير جازب صح وبعكابة اقول ان الاولى ينفع انزل لما هو دونه لكن الاولى فعلا طيب هو لو هو واجب ينفع سيبه يبقى انا, أنا كده بمعنى كلام حضرتك انا بكلم على المستحب فقط لان المستحب ينفع سيبه وانزل لغيره صح ولا لا ترك المستحب بقى يبقى احنا رجعنا للمسألة اللي بقولها ترك المستحب مكروه ولا لا ها بس تمام فضل حتى عايز يسأل سؤال تاني فضل يا شايف لا ده, ده ده بقى عند الاحناف بس هنتكلم عليه بقى بعدما بس ده مسألة طويلة بقى. هو ذاكرة في مش على فكرة بس أنا مش عادة أتعرض لنا أنت قبل كده طب تعالى بقى للإطلاق الأخير اللي هو الاطلاق الثالث اللي هو إطلاق المكروه في كلام كثير من السلف تركز معي شيخ محمد إطلاق المكروه في كلام كثير من السلف غالب إطلاق السلف المكروه يعنون به المحرم زي يصطلح مين الشرع لفظ الشرع في كلمة المكروه يعنى به التحرين السلف كذلك والمسألة دي عملت مشكلة بلا جدا ان المتأخرين كانوا يفهمون كلام المتقدمين على اصطلاح المتأخرين مش على الصلاح الايه فيرى مثلا للشافعي انه يقول حلق اللحيات مكروه يفهم ان حلق اللحية ايه مكروه مش حرام إنه تاركه لا يعاقب عليه مع أن الشفعي بيعني بالكراهة التحريم ليه؟ أخذ من قوله تعالى كل ذلك كان سيئه أو سيئة عند ربك مكروها قال ابن القيم وغالب إطلاق المحرم في كلام السلف أنهم يعنون به المحرم وهذا أوقع أتباع الأئمة من المتأخرين في غلط كبير حيث فهموا من كلام أئمتهم أنهم يعنون بالكراهة الكراهة في اصطلاح الأصوليين فهانت نواهي الشرع على نفوسهم فإذا رأوا لفظة الكراهة حكموا بأنه لا يعاقبوا تاركه لا يعاقبوا فاعله لا يعاقبوا فاعله فهولوا كثيرا من الأمور المحرمه واخد بالك نعم يبقى اسمعها بقى من, من الشريط <تصفيق> احنا كده خدنا كام اطلاق اطلاق بعض الفقهاء ان المكروه بيطلق على ما وقعت فيه في على ما في تحريمه و و اباحته المعنى الثاني ترك الاولى والمستحب المعنى الثالث اللي هو المكروه في كلام السلف نجري المساله الايه أو او المساله رقم كام الرابعه نعم نعم موجودين في الكتاب يا مولانا ما عدا النوع الاخير بس اللي هو المكروه في كلام السلف نجيء للمساله الايه الرابعه متاكد يا شباب المساله الصيغ على الكراهه الصيغه الداله على الكراهه قال المؤلف رحمه الله يدل الشرع للكراهه بامور منها <تصفيق> ذكر الثواب على الترك على ترك الفعل مع عدم دليل يدل على التحريم كما تقدم كما تقدم يعني في حديث أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا هنا تعالوا نمسك الحديث حاجة حالة زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ده كده الثواب على الترك ذكر الثواب بص تنفي الكتاب ذكر الثواب على ترك الفعل قال لك مع عدم دليل يدل على التحرين هو قال في الحديث ومن فعل المراء فله بيت في النار مثلا يبقى فيه انعدام لدليل يدل على التحرين ما فيش دليل يدل على تحريم وفي دليل يدل على الثواب على الترك يبقى ده كده اسمه مكروه اسمه مكروه اشاء استحباب ماشي تعالى بقى النهي النوع الثاني او الصيغه الثانيه النهي مع القرب نعم استحباب انه هيضرك ما تقولش كده ليه نفي وكده يعني ودنك منين يا جوحا <تصفيق> يبانون ايه انه مكروب <تعرف> <تعرف> النهي مع القرينة الصارفة عن الوجوب موجود عندك في الكتاب يا شيخ ها انت بتكتب ما جيبك كتاب طب يا شيخ <تصفيق> النهي مع القرينة الصارفة عن الوجوب نحو النهي عن الحديث بعد العشاء طبعا في نهي عن الحديث بعد العشاء قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نوم مش لا صومة لا, لا نوم قبل العشاء أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل العشاء والحديث بعدها يبقى أناCrystore عندي نهي عن الايه؟ عن الحديث بعد العشاء طيب ده نهيان الأصل في النهيانه يدل على التحريم لكن في قرينة صارفة من التحريم للكراها لأننا هنرجع تاني نقول انت التحريم فين في اخر الشمال صح وانت ماشي من التحريم بتروح للمباح بتعدي على المكروه يبقى القرنة اول ما تصرف هترجعك لورا سنة تجيبك فين للمكروه مفهومة كده طيب قال لك بقى ما هو النهي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحدث بعدها نعم ما يوصلوش للمباح لا لك أنا. المسألة دي أصلية فيها خلاف لسي أنت كده دخلنا في مشوار طويل وأخذ بالك معاي لكن الصحيح أن النهي مع الحديث وأخذ بالك معاي يعني هو دلوقتي نال عن الحديث ثم تحدث ليس مكروها في حقه ومكروهم في حق الأمة قل لي ازاي لا لأنه يبين التشريع ولا يجوز, ت... ولا يجوز كتمان الشرع واخد بالك بمعنى زي ما قلنا المرة اللي فاتت الأفضل أن تبول قائما أم قاعدا قاعدا لدرجة أن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه لكن ثبت أنه بال هو كده ترك الأفضل لكن ترك الأفضل في حقه هو الأفضل ليه؟ عشان يبين الحكم مفهومة كده؟ نعم الصلاة في أول الوقت وآخر الوقت نعم ليبين بداية الوقت وآخر الوقت برضو قد يدخل فيه نعم جزاك الله خيرا نعم أما إنا أعلمكم بالله وأتقاكم له أنا صلى الله عليه وسلم تعالى بقى للصيغة الثالثة أو للعلامة الثالثة قال ومن علاماته أيضا أن يترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفعل تنزها ممكن تشيل كلمة أو تحط جنب كلمة تنزها تقربا خد بالك تحط جنب بجوار كلمة تنزها تقربا إلى الله تعالى مع عدم دليل يدل على التحريم كما في الحديث إِنِّي لَا أَكُلُ مُتَّكِئًا واخد بالك معايا يبقى ده تركه تقرباً إلى الله تعالى يبقى فهمنا إن الفعل إن الترك المجرد إحنا قلنا في الاستحباب لإيه؟ حد فاكر؟ الفعل المجرد يدل على الاستحباب نقول برضو الترك المجرد يدل على الكراهة مفهومة كده؟ تمام بس بشرط هنا وبشرط هنا نعم؟ لا مش الامتفال التقرب إلى الله تعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم يكون فعل هذا الأمر بنية التقرب إلى الله تعالى أو ترك هذا ليس فعلاً جبلياً وليس تركاً جبلياً فيه فعل جبلي وفيه ترك جبلي الكلام ده لعلنا نأخذه إن شاء الله في مباحثي السنة الفعلية طيب فيه بقى مسألة يعني أختم بها حكم الكراهة اللي هي أيضا ال... احنا قلنا في الاستحباب الاستحباب لا يثبت إلا بدليل تمام أيضا المكروه لا يثبت إلا بدليل ليه الكلام ده أنا أذكره لسببي السبب الأول أن بعض أهل العين اللي هو ابن مفلح في النكت على المحرر كلام الشيخ نعثمين ذكره في الجزء الرابع صفحة 252 بيقول إيه ابن مفلح في النكت على المحرر بيقول إذا كان الحديث ضعيفا واخد بالك وفيه نهي النهي بيدل على, على التحريم قال لك بقى إذا كان ضعيف أنزل من التحريم للكراهة واخد بالك بس بشرط إن الضعف لا يكون شديدا إن الضعف لا يكون شديدا هل الكلام ده صح؟ الكلام ده خطأ ليه؟ لأن إما الحديث يكون ضعيف؟ وإما يكون صحيح لو صحيح أعمل به ضعيف أرده ولا أعمل به مفهوم؟ والإطلاق ده إطلاق الكراهة بالمعنى ده عارف ده من أنهباب أنه حد يعرف من باب الأول إطلاق الكراهة على ما وقعت الشبهة فيه بين التحريم والإباحة ليه؟ لأن لو الحديث صح هيبقى الكلام ده إيه؟ حرام أنا أدي مثل اللي بيضربه العلماء يقول لك ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم شبر. عبد أبقى من موالي الحديث ده بعض أهل العلم صحيحه وبعض أهل العلم ضعيفه اللي بيصححه التحرم صلاتهم بالناس رجل أما قوماً وهم له كارهون قال لك لأنه ما ينفعش يصلب الناس لا يجوز ليه لأنه صلاته لا تجوز رأسه واخد بالك والحديث بيقول كده البعض الثاني قال لك لأ ده الحديث ضعيف فاحنا نقول إنه هو مكروه اللي قال مكروه ده قال ليه قال لك لأنه لو الحديث صح يبقى الحديث يبقى حرام طب لو ما صحش يبقى مباح قال لك فأقول أنا كده متردد هو بعض أهل العمي وصححه والبعض يضعفه تب خلينا أنا في النص أقول إيه مكروه لا ده خطأ واخد بالك ده إيه خطأ لأنه وقعت الشبهة عنده فيه هو بيكلم عليه في نفسه لكن في حقيقة الأمر إما صحيح وإما إما النبي قاله وإما النبي لم يقوله صلى الله عليه وسلم لو قاله يبقى حرام لم يقوله ما قدر شحكم بالكراهة صح ولا إيه مفهوم إيه المسألة بقى اللي هي في الإيه اللي أنا بقول المكروه لابد أن يثبت بدليل قال لك لأن بعض أهل العلم خد بالك الكلام ده مهم جدا بعض أهل العلم لما يلاقي المسألة فيها خلاف يروح جانب ويطلع بقول ثالث يقول لك مكروه على كده أدي لك مثال الماء خدتون في الفقه الماء الذي خالطه طاهر غير ممازج أحد عارف المسألة دي؟ مفروغ كلكم عارفينها لا لا خلينا, خلينا في الفقه الموسط في الوقت وأخذ بالك معي في عندي ماء طهور خالطه كفور الكفور ده قطع الكفور لا تتحلل يبقى طاهر غير ممازج ما بي... لا, ي... لا يمازج الماء يتحط في الماء ويطلع زي ما هو وما يتفتتش وأخذ بالك معي ده كده بعض أهل العلم قال هو طهور طاهر مطهر وبعض أهل العلم قال لك لا ده طهر بس مش مطهر لغيره جاء بقى فريق ثالث وقال لك نقوله نقوله نقول هو طهور مكروه ليه قال لك خروجا من الخلاف عشان نرز الطرفين وحب يقول لي لا ده طهر مطهر وحب يقول لي ايه ده طهر بس خلاص أنا في النص وأخذ بالك معا لا بلاش كده يا شيخ ده علماء ربنا يبارك فيك ما ينفعش نقول كده <تصفيق> نعم ما أنا بقول لك هو ما هو الصحيح إنه طهور بس هو بقى قال كده ليه قال لك خروجا من الخلاف عشان إيه طبعا طب هو في الحقيقة أنه ما خرقش من الخلاف ده هو زود الخلاف يعني جاب قلت المسألة كم فيها قولان دلوقتي بقى فيها كم بقى فيها ثلاثة يبقى هو زود الخلاف كمان احنا قلنا انا قلت القاعدة المكروه لا يثبت إلا بدليل هل الخلاف دليف ان هم اختلفوا مع بعض بقى دليل يخليني اقول انه مكروه الاختلاف ليس دليلا هو اخذ بالك معايا فدي نقطة ايه مهمة ناخذ بالنا منها مفهومة كده ولا ايه نخش على الحكم البعدي ماشي تفضل اي شيء لا التبول واقفا مكروه ولا ترك للمستحب نعم أوه. مثلا لا ما, ما تقولش مصر, مصر غير مستحيل ما, ما قلنا المكروه ها لا يعاقبوا فاعلوا يا شيخ واخد بالك من تبقوا تلغبطوني كله أقول فاعله وتقول له تاريك وقول تاريك وتقول له فاعله وفاعله لو من هذا الباب ما فيش مشكلة لكن احنا خدنا ان الذي بلغ درجة معينة في الايمان والعلم يقبح به ان يترك المستحبات المتأكدة زي ما قلنا الإمام أحد لما سئل عن من ترك الوتر فقال هذا رجل سوء لا تقبل شهادته ونقبلك معي ليه لأنه ترك الوتر مع أن الوتر مستحب طبعا هم العلماء مختلف وأصلا في رواية دي بعضهم قال هذا يحمل على أن الإمام أحمد يرى أن الوتر واجب وهو رواية ثابتة عن أحمد والبعض قال لك لا ده من المعنى الثاني ده أنه هو من ترك المستحب المتأكد يبقى يلام لوما شديدا نفس الكلام نقوله في الكرام نعكسها بقى نقول إيه؟ إن لو الكراها شهيدة نقول له لا يجمل بك بل يقبح بك أن تفعل هذا وتلام عليه لأن أنت بلغت مرتبة معينة طبعا ربنا يصرنا نحن نترك الوجبات ونفعل المحرمات الله المستعان نحن وصلنا للفضل الشيخ ناجي بقى للحكم الخامس اللي هو الإباحة برضه نقول ايه فيه مسائل احنا كده خدنا كام مساله في, في المباح في المكروه اربعه اربعه زي راجل الله يكرمك ده خمسة ستة. خمسة؟ طيب مفيش مشكله خدنا خمسه يلا بس طبعا كل مساله جواها مسائل <تصفيق> نجل الحكم الخامس اللي هو الايه الاباحه المكروه أيوة يتفاوت ما أنا قلت لسا بقول دلوقتي فيه مكروه كراهة شديدة وفيه مكروه دون الكراهة الشديدة يتفاوت قطعا وأخذ بالك معي ناجي للإيه؟ للحكم الخامس اللي هو الإباحة أيضا نقول فيه مسائل المسألة الأولى اللي هي تعريف المباحة نفهوم الله؟ تعاني اتكلم من الأول عن المباح في اللغة المباح في اللغة قل بلك الفعل أباحة إما أن يتعدى بنفسه كلام نحوي شوية هواضح وإما أن يتعدى بحرف بحرف جر بحرف الجر اللام بمعنى أنا عندي الأفعال في اللغة العربية لازمه وايه ومتعديه طب يعني ايه يعني لا تحتاج الى مفعول تعال لما تقول مشى زيد انت مستني حاجه مستني تسمع حاجه ثاني خلاص زيد مشي بالك معايا لكن لما اقول هزم زيد هتقول لي مين هزم مين اقول هزم عمرا ماشي لما اقول هزم زيد انت مستني تسمع كلمه عمرا لكن لما أقول ماشى زيد يبقى ماشى لازم هزم متعدي تعدى الفعل ورح لفين للمفعول واخد بالك معايا عندي كمان كلمة أباحة لو هي لازمة يبقى بمعنى أعلنة لما أقول أباحة سره يعني نشره وأعلنه صح ولا لا؟ طيب اللي بقول بقى أبحت لك خد بالك من كلمة لا دي أبحت لك بيتي معناها أذنت لك فيه صح ولا لا؟ يبقى المباح بيأتي بمعنى المعلن وبمعنى المأذون فيه دا كده في, الإيه؟ في اللغة طيب هم خدوا أنهي بقى وخلوا في الاصطلاح المأذن فيه ولا المعلن أنا أقول لك بقى أخذوا الاثنين إزاي ها. قال لك لأن المعنى بتاع الاثنين أن المباح ما لا يمنع منه مانع لا أنا مش الصلاح أنا, أنا بقول لك هم أخذوا الزاي وحطوا فيه الصلاح قال لك المعلن ده في حاجة بتمنع أنت تعرفه بالمأذون فيه في حاجه تمنعك ان انت تستعمله يبقى عموما ما لا يمنع منه عشان كده الشعر الجاهلي يقول ولقد ابحنا ما حميته ولا مبح لما حميناه يتخانقوا مع بعض فراح القبيله دي راحت القبيله دي كسرتها ورجعوا قعدوا في, في قبلتهم وبيقول بقى بينادوا على يقول لهم ده احنا ما حميتم ومش عارفين انتم تعملوا حاجة معنا ولا مبيحة لما حمينا هنا مبيح معناها ولا قد أبحنا يعني مفيش حاجة منعتنا من, من قبلتكم ومفيش حد قادرنا بالبلد يعني فهنا المباح معناه ما لا يمنعه يعني يشمل المعنى ده هو بيشمل معنى ايه المعلن والايه والمقذوم فيه الاتنين يشتملاً على أنه لا يمنع منه مانع نجي بقى للايه؟ للمباح في الايه؟ في الاصطلاح الشيخ بيقول هو التخيير بين الفعل والترك هو التخيير بين الفعل والترك وقال بعضهم في تعريف المباح وقال بعضهم في تعريف المباح هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته تعال كده نمسك ما لا يتعلق به أمر أخرج الواجم المستحب تمام ولا نهي أخرجه المكروه المحرم صح؟ طب كلمة لذاته دي بقى جات ليه؟ مش كده التعريف خلص خلص؟ ها؟ ولا لسه مخلص؟ لسه مخلص ما أنا ماينفعش أقول كلمة ويكون التعريف خلص احنا قلنا قبل كده لو التعريف خلص ماينفعش أزود كلام لأن لو زودت كلام أهموا أن التعريف لم ينتهي بعد يبقى كده لسه التعريف مخلص ليه بقى حطينا كلمه لذاته لا قلنا لان المباح احيانا قد يكون واجبا بس مش لذاته لا لسبب اخر تعلق به تعالى كده بيع العنب حرام ولا حلال اقول بقى مباح ولا واجب مباح تمام كده طب جالي واحد خمرجي خمار يعني بتاع بيصنع الخمر يعني واخد بالك معي فضل يا شير وقال لي أنا عايز الشرعين ينفع الدين بقى المباحنة حرام طب هو حرام لذاته ولا لسبب آخر تعلق به ابقى هو في أصله مباح ذاته مباح لكن لسبب آخر أصبح حرام طب تعال نضرب مثل تاني واحد بيشرب سجاير وجاي عايز يأجر مني شقتي هأجرها له ولا لا ليه ده بيشرب سجاير ينفع تأجرها له مباح في الحاله دي مباح طب خلاص هقول مثل تاني واحد جه لي انا عايز اجر الحجره دي عشان اشرب فيها سجاير لان هو ما اقدرش اشرب سجاير في السوق ينفع تاجرها ليه بقى طب ايه الفرق بين الاول وده هيأجره وده هيأجر الاول بي... م... لا يؤجر العين لكي يشرب بها السجائر لكن الثاني يؤجر العين لتكون سببا في شرب الايه الدخان فعشان كده الاصل الاجاره مباحه ينفع تاجرها له مفيش مشكلة. لكن لما يستخدم العين المؤجرة لفعل المحرم يبقى ما ينفعش زي مثلا عايز يفتح بيت زنة أو بيت دعارة عزكم الله ده ما ينفعش بايه أي حاجة بقى. المهم الشاهد عشان كلمة لذاته دي عشان نفهم ان المباح احيانا ممكن يبقى واجب. مش معنا كده اقول بقى المباح اصبح واجبا او اصبح محرما او اصبح مستحبا او اصبح مكروها. لأ هو في ذاته مباح. لكن قد يتعلق به سبب اخر يجعله واجبا او مستحبا او او او. طيب. اتفضل يا شيخ. طبعا ده لا يجوز يا مولاني. هل يشرب شيء بس؟ ولا يعمل ايه؟ طيب وشيشة وسجائر وتلفزيون ومباراة قرد قدم وفلام وضمنة وكوتشينة وشترنج وطاولة هذا العملية خربانة خالص يا شيخ أنهي اللي ايه؟ الطاولة؟ طبعا حرام قال النبي صلى الله عليه وسلم والضمنة برضو في تاب اسمه ايه؟ اسمه الضوابة الشرعية لا اسمه ايه؟ هو حاجة الضوابة الشرعية للعاب الرياضية نعم الشيخ سعد عبد العظيم رجع في المسائل الضوابط الشرعية للألعاب الرياضية هو بتاع الشيخ سعد عبد العظيم حفظاه الله كتاب كويس الأذن أذن بره نعم بقى تمام كويس ناجي بقى للمسألة اللي الثانية اللي هي حكم المباح. المسألة الثانية حكم المباح مباح مباح يعني ايه لا. لا يتعلق به ثواب ولا عقاب يعني من فعله لا يثاب ولا يعق من تركه لا يثاب ولا يعق هو ده الحكم بتاعه لا يتعلق به ثواب ولا عقاب مفهوم كده ده الايه الحكم نجي للايه المساله الثانيه جايين جايين المسألة نجي للمساله الايه اللي هي اسماء المباح اسماء هو خلاص كده خلص هو لا نعم طيب خلاص نتوقف طب اخلص اسماء المباح اخلص المساله دي المساله الثانيه يعني عشان هي اربع خمس كلمات يعني من اول طيب كنا وقفنا عند المساله الثانيه وهي اسماء ال اسماء ج الثالثه مش نعم اه الثالثه وهي اسماء المباح كنا قد توقفنا عند المسألة الثالثة وهي أسماء المباح قال وقد يعبر عنه أي عن المباح بالحلال والحل والمطلق والجائز يبقى لما تقول هذا جائز معنى مباح لما تقول هذا حلال معنى مباح لما تقول هذا حل لكم معنى مباح وكذلك مطلق يبقى معناه مباح لكن اللفظ المطلق ينضر ذكره في كتب الفقهاء لكن أكثر الأمور ذكرا الإباحة والجواز والحلال طبعا هو قال كقوله تعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره احل هذا من الافاظ التي تدل على الايه الاباحه ونكتفي بهذا القدر عشان باشمهندس محمد ظهر له تعبان او كده فنكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا واستوفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوم إليك